وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به وأنتم معكم السبب الأعظم للثبات على الإيمان فآيات الله تقرأ عليكم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبينها لكم ومن يستمسك بكتاب الله وسنه رسوله فقد وفقه الله الى طريق مستقيم لا عوجا فيه اذا في هذه الايه الكريمه ايها الاخوه استنكار وان الذي يقرا الايات ويقرا الاحاديث عليه ان يعتصم وفي هذا إلماه علينا أن نبث آيات الله بين الناس وأن نبث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعلم الناس التفسير وأن نشرح لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفقه عباد الله بدين الله تعالى ولذلك إن من يعلم الناس العلم فهو حري أن يعتصم بالله وتامل ختم الايه ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وانت تدعو الله تعالى الى الهدايه الى الصراط المستقيم ليل نهار وصباح مساء فاذا الهدايه الى الصراط المستقيم بالاعتصام بالكتاب والسنه والاخذ بالقران كما انزله الله تعالى من السماء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا ربكم حق المخافه وذلك باتباع اوامره واجتناب نواهيه وشكره على نعمه واستمسكوا بدينكم حتى ياتيكم الموت وانتم على ذلك هذه الآية أيها الاخوه آية عظيمة يا أيها الذين آمنوا وجاء الخطاب بيا أيها الذين آمنوا باعتبار أن ما بعدها من مقتضيات الإيمان اتقوا الله حث على التقوى حق ثقاب هي أن الإنسان يتقي التقوى الكاملة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيتق الانسان رب حتى يموت على الإيمان والتوحيد ويبقى على هذه التقوى إلى آخر النفس واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم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 فأنجاكم الله منها بالإسلام وهداكم للإيمان وكما بين لكم الله هذا يبين لكم ما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة لتحتدوا إلى طريق الرشاد وتسلكوا سبيل الاستقامة اذن أيها هذه الآية العظيمة يتأملها الإنسان كثيرا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا النجاة بالاعتصام بالكتاب وعدم التفرق عنه واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا الإنسان دائما يستذكر نعم الله عليه لأن ذكر النعمة يذكر بأداء شكرها وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها أنقذ الله تعالى العباد بهذا الكتاب الخالد فالنجاة إذن بالاعتصاب به وشكر هذه النعمة بالتمسك به كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون اذن ربنا جل جلاله يبين لنا الفقه في الدين باياته المتلوه فعلينا بالاعتصام ولما ذكر هذا بين واجب الدعوه الى الله فقال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة يدعون إلى كل خير يحبه الله ويأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل وينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل والمتصفون بهذه الصفة هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة نعم أيها الأخ الكريم الفلاح بأن تؤدي حق الله تعالى بنشر الدين ونشر الدعوة إلى الله وبث الخير. ثم حذر الله تعالى من خلاف ذلك فقال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 الْمَذْكُورُونَ المذكورون لهم عذاب عظيم من الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الَّذِينَ الذين وُجُوهُهُمْ وجوههم بَعْدَ بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم الْقِيَامَةِ حين تبيض وجوه أهل الإيمان من الفرح والسعادة وتسود وجوه الكافرين من الحزن والكآب فأما الذين تودت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيخا لهم أكفرتم بسوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بأن لا تشركوا به شيئا بعد تصديقكم واقراركم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 من فوائد الآيات متابعة أهل الكتاب في أهوائهم تقود إلى الضلال والبعد عن دين الله ولما ربنا جل جلاله يذكر بهم فعلينا أن نحذرهم وأن نحذر طرائقهم وأن النجاة في السير على المنهج القويم الذي عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الحق والعصم من الضلال والافتراق الافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا الاعتقاد فيه مشابه لمن سبق من أهل الكتاب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن به فلاح الأمة وسبب تميزها اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا من أهل الصلاح يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين